فأصبح بالمدينة خائفا يترقب فاذا الذي استنصره في الامس يستصرخ فأصبح بالمدينة خائفا يترقب فاذا الذي استنصره في الامس يستصرخ قال له موسى كَلَغْوٍ مُبِينٍ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لغوي مبين